بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أضل أعمالهم. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَب بِهِمْ عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فذاءا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 فَنَصَرَ اللَّهُ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَبْطَلَ أَعْمَالَهُمْ Afa lama yasiru fi al-ard fa yudzuru kifakana ghaibatul-ladin min qablihim dhamra Allah alaihim walil-kafirin amthalha. Zalik bainallah maulal-ladin amanu wa an al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 Fālam anhu la ilaha illā Allāhu wa astawfir lizanbik walilmu'mminin walmu'mminat. Wallāhu yā'lamu mutaklabbakum وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ Faidah azalat surat muhkamah, dan dikutukan dalamnya pertempuran. Aku melihat orang-orang yang dalam hati mereka sakit, mereka menatap ke